الوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلا قَد مَكَكُمْ فيِي الأرضِ وَجَعلناَالَكُم فِي آمعش قَليلََّ تُْشكُرون وَلا قَدِ خَلَقناكُمْ ثمَُّ صَووَرونَاكُم ثَُّ قُنا للِمَلا إِكَة سجُدون لِ آدَمَ فَسَجَدَ جِبِلُّوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ أَلَمَّا مَنَعْكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَاكِنَ لَكَ تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتهم فيهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال خرج منا مذوما مدحورا لما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 ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا آدَمَ آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 يَأْتُونَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْنَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ حُكْمَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ سَبِيلِكُمْ وَكُلٌّ فِي ضَلَالٍ فَرِيقًا هَذَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا